هدوء رحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بلا خيرتهم يقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون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 اتينا لقمان الحكمة ان اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميدا واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم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 ان ذلك من عزم الامور ولا تصاعد خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك وضب من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير الم ترون الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه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 ولئن سألتهم من خلق السماوات ولارض ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات ولارض إن الله هو الغني الحميد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 وَمَا يجحد بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا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 إن الله عليم خبير لفلامين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين